موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أنذن به إن سُوَلَ جَانَ فَبِأيَّ أَلَّا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُ نَبِسِي مَا هُمْ فَيُأْخَذُ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فيهنّ قاصرات الطرف لم يطمس نيس قبلهم ولا جان، فبأي آل ربك تكذبان؟